هانت ايوه هانت فتره وانسى الحب ده تبقى ح ك ا كانت انت مش نفسك كده شكلنا نسيب ع ض قريب ولا قريب ليه ما خلاص ما اللي بريق في الحب وطيب بقيت عيب ب ي ن ي